أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أيها المسلمون خلق الله الثقلين لعبادته وهو سبحانه ولي عنهم ولا غنى لهم عنه وعبادته وحده سبب دخول جنات النعيم جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالَ دُلَّني على عملٍ إذا عملته دخلتُ الجنة قالَ تعبدُ الله لا تُشرِكُ به شيئًا وتُقيمُ الصلاة المكتوبة وتؤدِّي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان متفقٌ عليه وعبادته تعالى في كل مكانٍ وأن وجعل سبحانه رمضان موسم التعبد له فكان عليه الصلاة والسلام يخصه بالعبادة بما لا يخص غيرهم من الشهور وحرص الصحابة رضي الله عنهم على اغتنام لحظاته قال أبو هريرة رضي الله عنه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد ومن فضله سبحانه أن جعل في موسم رمضان مواسم ففضل العشر الأخيرة على سائر ليار الشهر وجعل ليلة القدر أفضل ليلة في الشهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهور فإذا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَحْيَى لَيْلَهُ وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِعْزَرُ وَجَدَّ وَاجْتَهَدَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ يَتَحَرَّى فِيهَا لَيْلَةً مُبَارَكَةً هِيَ تَاجُ اللَّيَالِي بركاتها عديدة وساعاتها معدودة نوَّه سبحانه بشأنها وأظهر عظمتها فقال سبحانه وما أدراك ما ليلة القدر العمل القليل فيها كثير والكثير منها مضاعف العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر وأفضل الكتب السماوية نزل وأفضل الكتب السماوية نزل في ليلتها إنا أنزلناه في ليلة القدر ومن تشريف القرآن العظيم الإكثار من تلاوته في الشهر الذي نزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان وفي العام الذي توفي فيه دارسه القرآن في رمضان مرتين وحقيقٌ بالمسلم أن يكثر من تلاوه كتاب الله في شهر الفضائل لينال فضل القران في فضل رمضان لينال فضل القران في فضل رمضان ليله القدر ليله عظيمه اخبر الله أن مما ان مما يحدث فيها أنها يُفرَق فيها كل أمر أي يُفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق والخير والشر وغير ذلك قال النووي رحمه الله سميت ليلة القدر أي ليلة الحكم والفصل يصل فيها الرب ويقطع يخفض ويرفع يُعْطِي ويَمْنَع كما قال تعالى كلُّ أمرٍ حكيم أي ما يُقدِّرُه الله فيها مُحكَمٌ لا يُبَدَّلُ ولا يُغيَّر ليلةٌ لكثرة بركتها تتنزَّل فيها الملائكة والملائكة تتنزَّل مع البركة والرحمة ليلةٌ هي سلام من الله فكلها خير لا شر فيها إلى مطلع الفجر وأخفيت متاهي في العشر ليجتهد طلابها في ابتغائها لتزداد العبادة في العشر جميعا ويستحب للعبد الإكثار من الدعاء والصلاة وفعل الخير في العشر قال ابن سعود رضي الله عنه لكل شيء ثمرة وثمرة الصلاة الدعاء تقول عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي والقائم في ليلتها بالتعبد مغفور له ذنبه قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه متفق عليه وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر يتحرَّى ليلة القدر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى متفق عليه قال ابن بطال رحمه الله فهذا يدل على أن الاعتكاف من السنن المؤكدة لأنه, لأنه مما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ لِاقْتِدَاءُ فِي ذَلِكَ بِنَبِيِّهِمْ ففي الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للتفرُّغ لعبادة الخالق وإذا قويت الصِلَةُ بالله رضيَ الربُّ عن العبد قال ابن شهابٍ رحمه الله عجبًا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة كل عامٍ في العشر الأوافر حتى قَبَضَهُ الله والمُعتكِفُ يَعكِفُ على طاعةِ الله ويُقيمُ عليها مُدَّة اتكافِه في أحب البقاع إلى الله المساجد ويُقيمُ فيها على الطاعة والعبادة والخُضوع والخُشوع والابتهال فلا يكون همه إلا الله ولا مقصوده إلا إياه ولا مراده سواه عز وجل ويخرج من الاعتكاف وقد اعتكف قلبه على طاعة الله فيكون أواهاً منيباً إليه سبحانه ورمضان موسم للمتصدقين يتنافس فيه الأغنياء بالبذل والإنفاق في فعل الخيرات وصنائع المعروف ومد يد العون والمساعدة والصدقة إلى ذوي الفاقة والمساكين وإتحاف الفقراء فداهوا مرضاكم بالصدقة فإنها تدفع الأمراض والأعراض وابتغوا الضعفاء والنحاويج وارزقوهم ترزقوا وارحموهم ترحموا فما اشتكى فقيرٌ إلا من تقصير الغني ومن صفات الأبرار أن عطاءهم خالصٌ لوجه الله لا يطلبون من الفقراء الثناء والدعاء فلا تجعل صدقتك رجاء دعوة الفقير لك وإنما رضى الله سبحانه قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن طلب من الفقراء الدعاء او الثناء خرج من هذه الايه وبعد ايها المسلمون فالأجور في رمضان مُضاعفة، وأبواب الجنة فيه مفتوحة، وقدومه عُبورٌ لا يقبل الفُتور، وشهرُه قصيرٌ لا يحتمِل التقصير فسابِق إلى الخيرات، وإن استطعت ألا يسبِقَك إلى الله أحدٌ فافعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيهم الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه والغفور الرحيم الحمد لله له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشان واشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا ايها المسلمون رمضان مغنم للتوبه والانابه يقيل الله فيه العثرات وينحُو فيه الخطايا والسيئات فأقبل على الله بالندم على التفريق والعزم على مجانبة الآثام وهو سبحانه يُحِبُّ الآيب إليه ويفرح بتوبة التائب فتعرَّضوا لنفحات ربكم واستنزلوا الرزق بالاستغفار هو العاقل من ينتهز بقية لحظات شهره فيشغلُها بالطاعات وعظيم القُربات ويستبدِلُ السيِّئات بالحسنات وكلما تكاسلت عن فعل الخير تذكَّر قوله تعالى أيامًا معدُودات ومن كان في شهرِه منيبًا وفي عملِه مُصيبًا فليُحكِم البناء وليشكر الله على النعمة وَلَا يفم كالتي نقضت قزلها من بعد قوه انكثا ثم علم ان الله امركم بالصلاه والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اللهم الخلفاء الراشدين الذين قضَوا بالحقِّ وبه كانوا يعدِلون أبي بكرٍ وعمرٍ وعُثمانٍ وعليٍّ وعن سائر الصحابةِ أجمعين وعنَّا معهم بجودِكَ وكرمِكَ يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشرك والمُشركين وجمِّر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمِنًا مُطمئنًا رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين أو أرادنا أو أراد ديارنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وألقي الرعب في, قلب في قلبه يا قوي يا عزيز ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة بغير خساب ولا عذاب وارزقنا الفردوس الأعلى بكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أحق دماءهم اللهم داو مرضاهم اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان وتوحيد ورخاء يا رب العالمين اللهم وفِّق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفِّق تمِع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإي كائد القرباء، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله Akbar, Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allahu Akbar, Allahu Akbar لا SUS ar- الله қALLYұл net repayны. ҽ�із� өзөте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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب الله اكبر, الله أكبر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 ضالين <تصفيق> <تصفيق> لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فَالِْعْمُودُ رَبَّ هذا البَيتَِّ أَطَعامَهُم مِنْ جُوعيُ وَآمَنَهُم مِنْ خَووف اللله وَتبَر اللهَّ, أكبر الله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 الله أكبر ཀ�ག